لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جنه عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها عينه جاريه فيها سرر مرفوعه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 ف ذ ك ر ن م ا أنت مذكر ل س ت ع ل ي ه م بمسيطر إ ل ا م ن ت و ل ى وكفر ف ي ع ذ ب ه ا ل ل ه ا ل ع ذ ا ب ل ك ب ر إن إ ل ي ن ا م ي ه ل ف ا ح س ا ب ه م